111. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل 112. ادعوهم لآبائهم هو أقسق عند الله 113. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم 114. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن 111. وكان الله ظفورا رحيما 112. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضهم تابنا مسطوراً وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً ليسأل الصادقين عن صدقهم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 سيرًا اذ جاءكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله هناك لِكَ بتَُلمُم مِنونَ وَزُزِلوزٍ زَلَ شَددَا وَإِذ يَقولُ منافِقُونَ والَّذِينَ فِي قُلومِهَِّ رَجَُّ وَعدَنَ الله مَا وَدَنَ اللهَّهُ رَسُولهُ إِلاا غورَ وَإذقالَالَ الله الا مقاملكم فرجعوا ويستاذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عوره يقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم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 فَكَمُلَ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتَ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تَمْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنْ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا إِنْ سيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم والقائلين لاخوانهم هلما الينا ولا ياتون الباس الا قليلا اشحه عليكم فاذا جاء ال شاع عليه من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنت حداد بانسنت حداد اشحه على الخير اولاء كل يؤمنِن فَحدَقَ الله عملَهُم وَوكانَذكَ على الله يسير يحسبون الأحْزابَ لَ يذهَب وَتِ الأحزَاب يودّ لَ وأهُ دَادونَ في الأعاد بدونَ في الأعرابِ, الأعراب يسلونَ عن كمُ وَلو كان تَلوَ إِلَّا قَلِيلًا لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَلَن يَرَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قالوا وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا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 وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون, فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأموالهم وعرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتم تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعذ للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء فاحشة مبينة يضاعف لها العذاب يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير ومن يقتنيكم لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين وأعتدنا لَهَا رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتم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 واذكرن يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت, أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يكلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا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 وَمَا كانَانَ لِمَمنِن وَلَ مُؤمِنَةٍ إذ قَضَ اللهَّ وَرأرَسولهُ أَمْرى إذ قَضَ الله وَرَسُولهُ أمرا أَن رَ يكُونَ لَهُ الخرَةُ مِنْ أَْهِم وَمَْ يَصلِ نَرسُولهُ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 129. لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج, في أزواج أدعيائهم لذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا 120. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة ت الله في الَّذينَ خَلَون قبل وَوكان أَر الله قَدر بوع الذيَّذينَ يُب لغونَ لسالات اللان وَيخشونَ وَيخشونَهُ, ويخشونه وَل يخشَونَ أحدًا م الله وَوكَفَابِل حسب ما كان مح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 117. ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما 118. تحيتهم يوم يلقوا له سلام وأعد لهم أجرا كريما يا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 وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ فما لكم 118. تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا 119. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله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 ازواجهم وما ملكت ايمانهم وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجمن تشاء منهم وتؤي الىك من تشاء 119. ومن ابتغيت من من عزلت فلا جناح عليه ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين, ويرضين بما تيتهن كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحيل تبدل بهم ولا ان تبدل بهم من ازواجهم ولو اعجبك حسنهم ولو اعجبك حسنهم الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي انلكم الى طعام غير ناظرين الينا غير ناظرين الينا ولكن اذا دعيتم فدخلوا فاذا طعنتم فانتشروا فاذا طعنتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث ان ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم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 111. إن ذلكم كان عند الله عظيما 112. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما 113. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهم ولا أبنائهم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 وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا, فقد احتملوا بمتانا وإثما مبينا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 111. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا 112. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا 114. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون ليتنا أطعنا الله 115.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 116. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا 117. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين, والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات mentre ك مع